يسر نوصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الفلاوة بسم الله الرحمن الرحيم One que Yeah. <تق costra años Elliot> كصراطاً <كتصريق> جوياً يا cha yəni What? Uh. 「我نا and go İzə <Gülüşmeler> qıqlı لَنَا فِي الْعَذَابِ Thank uh you. -huh.